thaisen ala qalbi الحب يا ليه تسطع عن ساء؟ تقولك الحب يا ليه تسطع عن ساء؟ دعوني وتركو شع. How <تصفيق> كفا بلا سيبولي مش هني والفؤاد والهان كفا بلا سيبولي مش هني والهان يا أحباب سيبولي قلبي Puhuni, se puri.